نعم، فيسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه في هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم، الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن ابن عمر بن كثير. القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وذلك قراءه على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين قال الله تعالى قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء, شاء, أنشره شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إن أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم قال المؤلف رحمه الله يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم قدل الإنسان ما أكفره قال الضحاك عن ابن عباس قدل الإنسان لعن الإنسان وكذا قال أبو مالك مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره قال قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب الالف واللام في قوله تعالى الإنسان قد تاتي للاستغراق وقد تاتي لبيان الجنس وقد تاتي للعهد احيانا ومن امثله للعهد قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه لما جاء في يوم في صلاة العصر والناس يتوضؤون فوجد قدر, قدر الظفر لمعه في عقب رجل لم يصبها الماء فرفع صوته صلى الله عليه وسلم وقال ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار قالها مرتين او ثلاثه فالمراد بالاعقاب في هذا الحديث هل هذا للاستغراق ام انه للعهد لا شك انه للعهد يعني هذه الاعقاب خاصه التي لم يصبها الماء في الوضوء متوعد بالنار ويل للاعقاب من النار وأما قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية أو الآيات فقوله تعالى والعصر إن الإنسان الألف واللام هنا للاستغراق ويعني كل جنس الإنسان خاسر ثم استثنى الله عز وجل من اتصف باربع صفات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالالف واللام هنا للاستغراق وفي هذه الايه ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قال وهذا لجنس الانسان المكذب لا بد ان ياتي بكلمه المكذب ولو قال لجنس الإنسان فقط هذا صواب ولا خطأ ها خطأ لأن ليس كل جنس الإنسان كافر فيهم المؤمن وفيهم الكافر فيهم المؤمن وفيهم الكافر نعم <تصفيق> قال ابن جرير ما أكفره ما أشد كفره وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي أي شيء جعله كافرا أي ما حمله على التكذيب وتكون ما هنا نوعها استفهامية وعلى القول الأول أنها على وزن أفعل التفضيل أكثر على وزن أفعل نعم ما أكفره ما أحسنه ما أضعفه ما أجمله ما أطيبه وهكذا نعم وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي والكلبي ما الكلبي والكلبي ما اكفره ما, أكفر ما العنه ثم بين تعالى له كيف خلقه خلق خلقه من الشيء الحقير وانه قادر على اعادته كما بداه فقال من اي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره نعم قال شيخنا سلمه الله من أي شيء خلق من نطفه خلقه فقدره يعني لينظر هذا المكذب من أي شيء خلقه الله فقد خلقه الله عز وجل بالماء مهين انتهى كلام شيخنا يعني إذا كان الإنسان خلق من نطفه ومن ماء مهين كيف يكذب ربه الكريم العظيم سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> ذلك إذا عاودتك نفسك للكبر والتكبر عن الناس فانظر من ماذا خلقت خلقته من ماء مهين وإذا مات الإنسان فهو جيفة وإذا دفن صار مرتعا للدود يأكله الدود ويصير رماد وترابا فلعلى ماذا يتكبر الإنسان وهذا خلقه وهذا مآله نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد وهذا كله قدر في في اللوح المحفوظ وأيضا كتب للإنسان في بطن أمه في الكتابة العمري لأن الكتابة عند أهل السنة على أربعة أقسام وهي من يذكرن بأنواع الكتابة الكتابة الأزلية وهذه في اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر وهو اللوح المحفوظ وأيضا في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وهناك الكتابة العمرية والإنسان في بطن أمه كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي هو او سعيد وعندنا الكتابة ها نعم السنوية ودليلها ودليله قول ودليلها قول الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر تكتب مقادير العباد وأيضا الرابع من انواع الكتابة هو الكتابة اليومية. ودليلها طارق قال سبحانه كل يوم هو في شأن يعني يرفع أقواما ويضع آخرين سبحانه وتعالى نعم ثم السبيل يسره قال العوفي العوفي عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره واختاره بن جرير وقال مجاهد هذه كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أي بين أي بين أي بينا له ووضح وبيّنا له ووضحناه وسهلنا عليه عمله وهكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم نعم قال شيخنا نعم هذا هو الأرجح أن هديناه يعني بينا له ووضحناه كما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى نعم وقوله ثم أماته فأقبره أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا قبر والعرب تقول قال شيخنا وهذا من إكرام الله للإنسان فلا يرمى كالحيوانات وانما له قبر يدفن فيه نعم وقوله ثم اماته فاقبره اي انه بعد خلقه له اماته فاقبره اي جعله ذا قبر والعرب تقول قبرت الرجل اذا ول ولى ذلك منه اذا وليا وليا ذلك منه واقبره الله فعب وعذبت قرن وعضبت الثوري، الث... وعذبت قرن الثوري، وأغضبه الله، وأعذبه، وأعذبه الله، ويترد، وبترت، ويت... وبترت ذنب البعير وأ... وأبترت وأبترته وأبتره، وأبتره الله، وتردت عني فلان وأترد وأطرده الله، أي جعله طريدا قال, الأعش... قال الاعشى قال وأس... وأسنت لو أسندت ميتا إلى صدرها، نعم. واسندت ميتا لو لو أسندت، واو واو. نعم، بالخاء، أسخنت، أسخدت، هكذا في الشعب، في نسخة أسن... الشعب أسندت، مع نسخة الشعب. اجل اي شعب انتم اي شعب <تصفيق> <مش عارفين. تصفيق> هذا الشعب ايضا اسندت بالخاء اسخدت في الشعب لو أصخدت ميتا إلى نحرها هذا الشعب من يقول اللي معه الشعب غير هذا معك الشعب أصنعت إرسلت إرسل عجيب سبحان الله هذا ها وهذا الشعب أيضا لأن يكون هذا تصوير نعم. امم. نقبذ هذا الطابعه طبع مرتين لكن الظاهر ان هذا الاصل اسندت نعم لو اسندت ميتا الى نحرها لعاش ولم ينقل الى قابري نعم اسندت نعم نعم لو اسندت <تصفيق> ميتا الى نحرها او صدرها نعم لو اسندت ميتا الى نحرها لعاش ولم ينقل الى قابل نعم وقوله ثم اذا شاء انشره اي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور ومن اياته ان خلق أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون وأم وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وقال ابن ابي حاتم حدثنا أبي حدثنا اصبغ بن ابن الفرج اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان دراجا ان دراجا ابا السمحي اخبره عن ابي الهيثم عن ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي سعيد عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنل إلا عجب ذنبه عجب عجب ذنبه قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه ينشئون ينشؤون نعم وهذا الحديث أسنده ضعيف دراج أبو السمح عن أبي الهيثم ضعيف لكن المتن صحيح كلام نفسه له أسانيد صحيحة أما هذا الاسناد ففيه دراج أبو السمح عن أبي الهيثم وهذا ضعيف كل دراج أبو السمح رجل يقال له دراج عكنا باب السمح عن أبي الهيثم ضعيف نعم يعني إذا رأيت دراج دراجا أبو السمح في اسناد عن أبي الهيثم فهذا اسناد ضعيف نعم وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه من الزيادة من يأتي بالتقريب يبحث فيه محمد معك انظر دراج وانظر أصبغ نعم أصبغ ابن الفرج ودراج أبو السمح نعم وهذا حديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه كل كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب إلا عجب الا عجب الذنب وهي اخر عظمه في العمود الفقري منها يركب بني ادم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير لكن تبقى هذه العظمه دون ان تبلى من البدن يركب منها الانسان والله الله جل وعلا الذي انشاه من العدم قادر سبحانه ان يحييه بلا عجب الذنب واما الشهداء واما الانبياء عفوا فإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنوزع في الشهداء هل يلحق بالأولياء أن باقي بني آدم؟ فأما الأنبياء فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يبقون يبقون كما هم نعم Nee, nee. نعم، وأصبح يعني هو صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف نعم نعم نعم وقوله كلا لما يقضي ما أمره قال ابن جرير يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أن من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله لما يقضي ما أمره يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل ثم رواه هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي ابن أبي نجيح نجيح عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه كل ما افترض عليه وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو, ما بنحو من هذا ولذلك لما جاء الرجل يسأل النبي, يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له الفرائض مفروضات خمس صلوات المفروضات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا أنقص فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق فلو حافظ الانسان عن المفروضات فإنه ناج ونجزم بذلك كما أخبر النبي عليه السلام فقال أفلح وأبيه إن صدق ولفظة وأبيه هنا في الصحيح وهي مشكلة مشكلة ما تخريجها أليس هذا أسلوب قسم الواو من أدوات القسم أفلح وما بعدها مجرور أفلح وأبيه مع أنه في حديث ابن عمر كما عند أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك وفي رواية فقد أشرك وكفر وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا وقال عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بامهاتكم ولا بالكعبه ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصف فلا يجوز القسم والحلف الا بالله سبحانه او بصفه من صفاته كما في حديث اسامه لما سرقت المخزوميه وقالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم الا حبه وابن حبه اسامه ابن زيد فذهب اسامه ليشفع في حد فقال صلى الله عليه وسلم يا اسامه وهو غاضب أتشفع في حد من حدود الله ويم الله يعني ويمين الله فيجوز القسم بالله عز وجل أو بصفة من صفات ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فكيف يخرج هذا الحديث لأنه قد يستشهد به على جواز الحلب بغير الله أفلح وأبيه إن صدق وهذا حديث لا إشكال في صحته فهو في أعلى درجات الصح في الصحيح نعم قالت هذه هذه الرواية حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ لماذا؟ لأنها خالفت أصلا وهو حرمة القسم بغير الله عز وجل أو بصفة من صفاته وأيضا حكموا عليها بالشذوذ لماذا؟ لوجود روايه كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله روايه افلح والله ان صدق افلح والله ان صدق فحكم على هذه الروايه بالشذوذ وللعلماء توجيهات كثيره كلها لا تسلم من مقال ومن ذلك أنها ان هذا مما جرى على لسان العرب ولا يقصد به القسم لكن هذا قد يستشكل عليه بأنه معنى ذلك يجوز للناس أن يقولوا النبي والكعبة ورحمة أبوك ورحمة أمك لا لا يجوز هذا حتى ولو كان عادة حتى ولو كان مما يجعل الألسنة ولا يقصد به القسم لا يجوز هذا أبدا هذه الرواية حكم عليها بعض العلماء بأنها رواية شاذة حتى وإن كانت في الصحيح لأنها خالفت أصلا وهو حرمة الحالف بغير الله صيانة لجناب التوحيد وذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سيدنا فقال السيد الله ولما قاله رجل ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت وفي رواية ما شاء الله وحده كل ذلك صيانة لجناب التوحيد وحفاظا على التوحيد أن يخدش ان ضياع التوحيد ذهاب القيامه كما عند مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يكون في الارض من يقول الله الله الصوفي يحتج بهذا على جواز ان تقول تذكر الله بلفظه باسمه المفرد الله يعني يجلس احدهم ساعه وساعتين من بعد العاصمه يقول الله الله الله الله الله, الله, الله, الله ماذا الله قل سبحان الله الله أكبر الحمد لله وإذا يعني زاد به الذكر وأصبح في هيمان الذكر ماذا يقول يقول هو هو هو هو, هو, هو ويهوه حتى ألف لهم زعيمهم وكبيرهم محيدين ابن عربي الزنديق ألف لهم كتابا أسماه فضائل الهو وهذا في حق المخلوق عيب ونقص لأن شخصا أمامك قلت له تعال يا هو يعني أنت أركين أركين أنت لقلت يا, أنت يا هو, هو أنت يا هو هذا عيب ولا ادب هذا عيب كيف بحق الله وله المثل على سبحانه هل تقول ربك يا هو يا هو اغفر لي هذا من الادب مع الله والعياذ بالله وهذا غاية الذكر عند الصوفية ويحتجون بمثل هذا الحديث حديث مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله هذا ليس معناه بيان ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد وإنما بيان أن التوحيد يزول من الأرض كما عند ابن ماجه بإسناد حسن او صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفه بن اليمان قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب يدرس يعني يزول كما يزول وشي الثوب يعني النقش الذي في الثوب يعني النقش مثل هذه الخطوط اللي في الثوب قالت هكذا يدرس الاسلام كلما لبست الثوب كلما زال هذا النقش فهكذا الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك فقال صلة إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله فقال صلة ابن زفر لحذيفة رضي الله عنه يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله قال يا صلة تنجيهم من النار تنجي جنجيهم من النار مرتين او ثلاثة هذا في اخر الزمان تنفع كلمة التوحيد بلا عمل لان الاسلام يرجع كما جاء في اوله فالذين ماتوا في مكة من الصحابة ولم يصلوا ولم يصوموا ولم يحجوا ولم يزكوا قبل ان تفرد الفرائض مغفور لهم ام لا مغفور لهم ولذلك في الصحيح عند البخاري في الصحيحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله لأنه يومئذ لم تفرض الفرائض فيمكن أن يشفع بمجرد الكلمة دون عمل لأن العمل لم يفرض بعد كذلك في آخر الزمان يزول الإسلام فلا يبقى منه الا كلمه لا اله الا الله نعم نعم ليس لهم دليل في هذا نعم هذا في اخر الزمان نعم نعم نعم ثقه متى مستترا ايام المحنه نعم من الطبقه الكم العاشره نعم لعلها في ايام محنه محله من الامام احمد استتر جماعه من اهل العلم وبعضهم قال ان القران مخلوق لانه اكره على ذلك أما الإمام أحمد رحمه الله أبو عبد الله الذي ثبت الله به الأمة كما قال السلف ثبت الله الأمة برجلين بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنه فأراد المأمون أن يحمله على الخول بخلق القرآن فابى رضي الله عنه وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وسجنه المأمون وجلد ظهره وهو صائم حتى كاد ان يموت ولكنه ابى لانه راس في القوم وخاف اذا قال بذلك ان يتبعه عليه فئام من الناس وهذا يرجح القول بان مساله الاكراه الاخذ بالرخصه ام بالعزيمه فيها اولى حكى العلماء ثلاثه اقوال الرخصه اولى لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته الاخذ بالعزيمه اولى القول الثالث التفصيل وهو اذا كان رأسا في قوم يخشى اذا اخذ بالاكراه ان يفتن الناس فانه ياخذ بالعزيمه واما اذا لم يكن كذلك ياخذ بالرخصه افضل وهذا التفصيل قال عنه شيخنا انه تفصيل حسن وجيد جمعا بين اقاويل العلماء نعم نعم عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما امر قال لا يقضي احد ابدا كل ما افترض عليه وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحم بنحم من هذا ولم اجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا والذي يقع لي فيما والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء, شاء أنشره أي بعثه كلا لما يقض ما أمره أي لا يفعله الآن الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب بعد كتب تعالى له أن سيوجد أن سيوجد منه ويخرج إلى الدنيا وقد امر به تعالى كونا وقدرا فاذا تناهى ذلك عن الله انشر الله الله الخلائق واعادهم كما بداهم وقد روى ابن ابي حاتم عن وهب عن ابن, من ابن منبه قال, قال, قال عزير عليه السلام قال الملك, قال الملك الذي جاءني الملك قال الملك الذي جاءني فان القبور هي بطن الارض وان الارض هي ام الخلق فإذا خلق الله ما اراد ان يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الارض ما في ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها وهذا شبيه بما قلنا من من معنى الايه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب نعم لعلنا في التفسير اليوم مع الحبيب نعم نعم اكتب اكتب السؤال كما اتفق نعم نعم, نعم. نعم. هذا دليل على ان تحيه المسجد ليست واجبة وانه لم يفرض من الصلوات الا الا الخمس صلوات ولذلك تنوزع في صلاة العيدين على أقوال ثلاثة فذاب شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله إلى أنها فرض عين إلى أنها فرض عين وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة وذاب جماعتنا العلم أنها فرض كفاية ولكن المتفق عليه أنها فريضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما عدا ذلك من صلاة العيدين وتحية المسجد فالجماهير من العلماء تحت المسجد سنة، وذهب الظاهريه منهم أبو محمد ابن حزم الوجوب، اعتمادا على حديث ربيعة الصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.